ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تسرا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتروا 117. أتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث 118. فبعدا لقوم لا يؤمنون 119. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان 114. إذا فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين 115. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون 116. فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد أتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعل نبنا مرأى وأمه أَيَّتَهُ وَأَوِنَاهُمَا إلَى رَبِّهِمْ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِيدٍ يَا 117. وإن الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم 118. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقط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 بربهم لا يشركون